بسم الله الرحمن الرحيم أعشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المسيحية كديانة وعن السيد المسيح من وجهة النظر الإسلامية موقف المسلمين من المسيحية وأشرنا إلى أن الإسلام يكن إجلاً وإكباراً وقدسية خاصة للسيد المسيح وينزهه عن ارتكاب المعاصي وكذلك أمه العذراء مريم فينزهها عن كل ما حاول المغرطون ومن اليهود من إلصاقها، إلصاقي بها من تهم، وكذلك أشرنا إلى أن الإسلام يعتبر المسيحية هي ديانة توحيد مطلق، توحيد لله. فهما هذه الأفكار الدخيلة التي جعلت المسيح إلها، أو آمنت بالتفليذ جعلت الله ثالث ثلاثة، فهذه أفكار هي في حقيقتها دخيلة على صلب العقيدة المسيحية. وهنالك جملة من الأمور أشرنا إليها منها قضية الأناجيل واختفاء كثير من الأناجيل الحقيقية وبقاء الأناجيل التي بقيت تتناسب مع العقيدة الرسمية التي اتخذتها الدولة الرومانية والكنيسة المرتبطة بها وهي كنيسة روما التي تؤله المسيح وتجعل له هذه الطبيعة اللاهوتية وتدعي بنوته لله بأنه ابن الله وكذلك اختفاء الأناجيل أدى إلى اختفاء الحقيقة أو البشرة التي بشر بها من أنه سيأتي بعده نبي اسمه أحمد فمن هنا يعني هذا باختصار موقف الإسلام ومن المسيحية اليوم نعرض لموقف أو المسيح والمسيحية عند اليهود ما هو موقف اليهود الرسمي العقائدي من المسيح ومن المسيحية الحقيقة أنه في كتب اليهود وفي أحاديثهم عن المسيح هنالك إيجاز الحديث موزن للغاية فلا يوجد في التاريخ الديني اليهودي ولا في كتبهم أي ذكر لعيسى باستثناء الإشارات التي تشير إلى أنه سيأتي المسيح ليخلصه يعني هنالك ذكر لما يسموه المسيح أو الماسيا فأما داث القبض على المسيح صلبه دعوته غير ذلك من الأحداث فلا تجد عند اليهود شيئا مفصلا أو حتى مجملا لذلك هذا الأمر يعني جعل بعض المفكرين الغربيين يعتبرون أن المسيح أصلا شخصية خرافية وإلا لورد لو في كتب التاريخ اليهودية واليهود الذين عاصروا السيد المسيح ربما يتكلم اليهود عن المسيح وقتله فذلك ما يرويه ما يرويه لهم آباؤهم وأحبارهم وكهانهم لأنه مثبت حقيقة في تواريخهم لكنهم يسمعون ما يقوله المسيحيون عنهم فيهملون فيه هذا الامر لماذا اهمل اليهود ذكر عيسى في كتبهم هنالك عده اجابات اولا ان عيسى بالنسبه لهم رجل عادي كفر بدعوتهم فاستحق العقاب هذا العقاب هو القتل كذلك هم لا يجمعون في كتبهم أخبار كل فرد كان موجودا في أيام الدولة الرومانية أو أيام حكمهم أو شبه استقلالهم الذاتي فهذا رجل انشق عن العبادة اليهودية وعن الطرائق التعليمية المخافضة لليهود فاستحق العقاب وهو القتل وانتهى الأمر فأهمي لذكره الدكتور إسرائيل ويلفنسون له يعني عدة مؤلفات في هذا أو مؤلف في هذا الخصوص يقول أن مسألة قتل المسيح كانت موجودة في التلمود والتلموديون دونوا هذه الفكرة أو هذه القضية في التلمود ولكنهم أخرجوها حتى لا يعثر عليها أحد من الأمم المسيحية التي كان يقيم فيها اليهود لأنه هذه الامم التي كانت معاصرة لهم دانت مسيحية فيما بعد وأصبح اليهود يعني أقلية في بحر من المسيحيين المحيطين بهم فأخرجوا هذه الروايات من كتبهم ومن التلمود بوجه خاص وقد نستغرب أنه لما يذكر في التلمود على والالتلمود يفترض أنه شريعة شفوية أنها أنزلت على عيسى وعلى الأنبياء لكن كما لاحظنا أن التلمود يمكن أن يضم أشياء وأحداث حتى جاءت بعد عصر موسى وحتى بعد عصر الأنبياء. وما أحداثاً من هذا القبيل أشرنا إليها أحداث للمقدونيين وكان مقدونيين مثل ما عاصروا ما ما كان وأخبار يونانيين وإذريق وما شابه فالتلمود عبارة عن يعني مجرى كبير تاريخي كان يصب في كل عصر يضعون فيه أشياء معينة فربما خافوا مما سيحيط بهم لو ذكروا تفصيلا قصة المسيح وقصة صلبه فأهملوا هذا الأمر أو رفعوه كلمة المسيح التي وردت في التوراة هي يعني تدل على المخلص المسيح ينتظرون نعم هم ينتظرون المسيح رجل له سلطان عظيم سيخلصهم مما كانوا فيه من دل ومن هوان ويعيد لهم الملك ملك بني إسرائيل ويعيد لهم مجدهم المادي والأدبي والسلطوي الذي كان كانوا عليه لكن حينما جاء المسيح فوجئوا بدعوته فوجئوا أن هذا رجل يحثهم على الأخلاق الفاضلة والقيم والخصال الحميدة والقيم النبيلة ويدواء واللجوء يتجه إلى تطهير باطن الإنسان، يتجه إلى التطهير الروحي، وليس إلى التهالك والتكالب على متع الدنيا الزائلة. ترى متع زائلة رخيصة، ما معظمت. مع أو لا ناس ما ما يعني لا يفكرون بشيء إلا أن يكون صيرفيا عملة. أو متع حسية أما هذا الذي يبشرهم به مملكة الرب والقيم الفاضلة <تصفيق> هذه أمور لا لا تغير كثيرا ويعني لا تشكل شيئا كبيرا بالنسبة له ف يعني هو المسيح الذي كانوا ينتظرونه جاء لكن دعوته فاجأتهم فانقلبوا عليه وانقلبوا ضده وحاربوه بكل ما أُوتوا من قوة وتأمروا لقتله وفعلا حرضوا عليه الرومان لهذا القتل هذا على وجه الإجمال أما موقف اليهود فيعني هنالك في أدبياتهم حقيقة ما يقول هؤلاء الكتاب يعني ليس دقيقا تماما فهنالك اقوال يعني لليهود ومثبته في كتبهم يعني يتقولون على المسيح وعلى مريم اقوالا مشينه لا حاجه لان نذكرها لكنها اقوال مشينه و <تصفيق> أقلها يعني لا لا يصح أن يذكر على كل حال. والمحاولات التي تبذل لتبرئة اليهود من دم المسيح التي قامت بها الكنيسة الكاثوليكية كنيسة روما وهذا طبعا هذه محاولة سياسية دافعها سياسي وبتأثير النشاط السياسي المحموم الذي تقوم به الحركة الصهيونية في جميع أنحاء العالم. للضغط على المؤسسات التي ما زالت تقف موقفا سلبيا من اليهود او من التاريخ اليهودي نعم في كل مكان يحاولون ذلك حاولوا حتى مع بعض الدول الاسلاميه ان ترفع صورا صورا معينة من القرآن الكريم بان فيها فضحا وطعنا باليهود فما بالك مع رأس الكنيسة الكاثوليكية في روما أو غيره من زعماء الديانة المسيحية الموقف وهذا الموقف السلبي معروف يعني ما كان يحصل بين المسيحيين واليهود حتى العصر الحالي حتى يعني الوقت القريب الحرب العالمية الثانية هو صور من صور الصراع بين اليهودية والمسيحية ونحن نجد في الوجدان الشعبي المسيحي أن هنالك شرخا من الصعب أن يلتئم بين اليهود وبين المسيحيين وهي قصة صلب المسيح والأقوال المشينة التي يتقولون بها على مريم وعلى ابنها أما الموضوع الثاني اليوم المسيح والمسيحية من وجهة نظر المفكرين الغربيين أو في نظر المفكرين الغربيين في عقاب عصر النهضة الحديثة نشأ جيل من المفكرين الغربيين لا يدين بالمسيحية بشكل كامل ف يعني حدث نوع من الصراع كما نعلم ربما يعني تعرفون الصراع الذي حصل بين الكنيسة وبين رجال العلم ورجال الفكر وخاصة الفكر الفلسفي والعلم التجريبي وتدخل الكنيسة فيما لا يعنيها في أذهان العلماء وتحاول أن تطوع كل نظرية وكل عالم يأتي بنظرية أن تطوع لسلطانها الديغة آرائها يعني فأنشأت محاكم التفتيش وكانت محاكم مرعبة يعني لا تكتفي بالتفتيش في بيوت الناس أو كتبهم أو مؤلفاتهم لا بل تفتش داخل ضمائرهم ماذا يفكر تريد أن تصل حتى وإن أعلن أظهر غير ما يبطن فتحاول الوصول إلى الحقيقة الباطنة فكانت صورة قاتمة سوداء يعني هم يسموها هذا العصر الوسيط اللي هو عصر سيطرة الكنيسة يسموها فترة العصور المظلمة والكنيسة سيطرت فيها ما يقرب من 12 قرن 12 قرنا 1200 سنة هي مسيطرة ورثت سلطة الدولة الرومانية فصارت هي تملك السلطتين الزمنية والروحية الدينية والدنيوية فيعتبرها هي فترة عصر الظلمات لما بدأ المفكرون الأخرار والعلماء يشقون طريقهم رغم الإرهاب ورغم الحرق كانت مثلا تصدر قرارات عجيبة يحكم بالإعدام دون يقتل دون أن تراق قطره من دمه فكر شون يعني يقتل يصدر الكنيسة تصدر على مفكر عظيم فيلسوف مثل برونو وعالم أيضا أنه يقتل دون أن تقرأ ماذا يصبون عليه الح... لأن الزك والحطب ويحرقوا يعني يعني رأفوا به كانوا دون أن ترى قطرة من دمه وفقتل جمع من الأحرار والعلماء يعني كانت سبة في تاريخ الكنيسة وضغطوا على أمثال جليليه في مشهورة وفي دوران الأرض وحاولوا أن يثنوه عن هذا هذه هذا الأمر لم يوقف زاد المفكرين إصرارا وتحديا لسلطة الكنيسة ولمحاولة شق طريق بعيدا عن هذه الكنيسة أحدثت رد فعل عنيف فصار ينقد يعني صار هنالك نقد للكنيسة وللمسيحية ونشأ تيار يدعو إلى الإيمان بالله دون الإيمان بالطقوس التي تنادي بها النساء أنا أؤمن بالله وأمشي على قيم خلقية فاضلة فأكسب رضا الله ورضا الناس يشير الأستاذ العقاد مرحوم عباس محمود العقاد في كتاب له عقائد المفكرين في القرن العشرين كتاب جميل عقائد المفكرين في القرن العشرين <تصفيق> يقول إن الأوروبيين هذا الكتاب عرض فيه لتعلم جملة من عقائد مشاهير المفكرين في هذا القرن يقول إن الأوروبيين الذين خرجوا على سلطان الكنيسة الرومانية ظهر منهم أناس يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالكتب عندهم إيمان بالله خالق هذا الوجود والكون لكن هذه الكتب تسمى كتب مقدسة يؤمنون. لا توراة ولا إنجيل ولا ت... ولا لا يؤمنون بالكتب ولا بشعائر الكنيسه وتسمت منهم طائفه بالربانيين دايستس ربانيين من كلمه ديوس ويال كلمة كلمه يونانيه أو او لاتينيه بمعنى الرب او الاله وسموا دينهم دين الطبيعه تمييزا لهم عن دين الكنيسه هذا الدين الطبيعي الفطري أليس في الإنسان يعني الإيمان أليس هنالك نظرية قوية ترى الإيمان فطري وهي هذا موجودة حتى في الإسلام فطرة الله التي فطر الناس أو كل قول رسول الله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة ف يقولون أن سموا دينهم دين الطبيعة هذا تمييزا له عن دين الكنيسة أو من دين الكنيسة واشتهر من هؤلاء في البلاد الإنجليزية لورد هيربرت شيربري لورد أحد اللوردات وهو هذا توفي قبيل منتصف القرن السابع عشر فدعا إلى دين طبيعي يقوم على أركان خمسة هي الإيمان بالله والعباد والفضيلة والتوبة واليوم الآخر. <تصفيق> إذا عندهم إيمان بالإيمان بالله واليوم آه... الآخر إيمان بالله بالعباد الفضيلة والتوبة واليوم الآخر. آه... يقول أيضا الأستاذ العقاد يكمل هذا النص الهام آه... ثم تلاه أنطوني كولز. الذي يعتبره الكثير يعتبره الكثيرون أستاذا لفولتير وفولتير كما نعلم هو أكبر ناقد للمسيحية وللدين بصورته التي كانت موجودة في القرن الثامن عشر فهو من المفكرين الذين أحيوا النزعة النقدية وكان من رواد الثورة الفرنسية كان عقليا دعا إلى يعني الإيمان إيمانا واثقا بالعقل لكنه كان مؤمنا إنما دون مدة الكنيسة أو الإيمان بشعيرها فهذا أنتوني كولينز هذا أستاذ يعتبره أستاذ فولتير وكذلك أستاذ بنيامين فرانكلين فرانكلين هذا فرانكلين من من منظري الأمريكان والمؤثرين في الثورة الأمريكية أو من رجالها على الأقل في حرية الفكر فيعني على كل حال إذن نشأ تيار نشأ تيار يعادي يعني بقدر ضغط كنيسة نشأ عند المفكرين الغربيين تيار يدعو إلى التحرر من سلطة الكنيسة لكن لا يعني ذلك التحرر من الإيمان بالله هذا هؤلاء المفكرين لا نتصور أن كلامهم كان يذهب عبثا إنما كان لهم أنصار يتزايدون بقدر تضاؤل أنصار الكنيسة وابتعاد الناس عنها كان أنصار هؤلاء يتزايدون فرأينا تيارات أصبح المجتمع الغربي مجتمع يكاد يكون أكثره علمانيا وتمسكه بالمسيحية وتمسك قشور من هنا سنشير على هذا الأساس سنشير إلى أحد الكتاب الغربيين اسمه بيري كتب كتابا عن ريليجينس العالم يلخص فيه موقف المفكرين الغربيين بصورة عامة من المسيحية نحاول أن نستشف موقف هؤلاء المفكرين مما كتبه بيري يقول أن الكنيسة ترى أن المسيح الإله انقلب وأصبح إنسانا وعاش مع الناس كواحد منهم لماذا ليعلمهم طريقه مثلى للعيش قتل هذا الاله الانسان بمؤامره دبرها اعداؤه ودفن ثم خرج من قبره وصعد للسماء وقد احتمل هذه الآلام لينقذ المؤمنين من الخطيه هذه هذا تصور الرسمي للكنيسه فكره الخطيئة والمسيح الاله كيف انه يعني هذا له صوره بشريه اله لكن له صوره بشريه اللي كان يمشي فيها ويتكلم ويعظ ويصلب وما الى ذلك يرون أنه الذي يدرس المسيحية هذا المفكرين الغربيين يجد أنها اقتبست كثيرا من الوثنية واليهودية والحياة الشرقية والرومانية ويجد فيها عناصر أجنبية كثيرة بارزة كاملة أو مخرفة فمن الأفكار الفنسفية الإغريقية فكرة الكلمة اللي اقتبستها المسيحية الكلمة هي اللوغوس أيضا كانت موجودة فعلا في الفلسفة الإغريقية وهي ترادف الإله عند الإغريق لأن الكلمات لا تفنى بالاستعمال كما لا يفنى الإله الكلمات تولد كلمات لا يمكن أن تفنى فكذلك لا يفنى الاله فصار الله هو الكلمه هذا دخلت في ادبيات التراث المسيحي فيقول المفكرون الذين اخضعوا المسيحية الدين المسيحي للنقد اخضعوها لهذا للنقد التحليلي من اليهوديه اقتبست المسيحيه فكره الابوه بين الله وبين الإنسان أي فكرة أبوة الله للخلق وفكرة الأخوة بين الناس يعني جملة من القيم الفاضلة موجودة في أدبيات ودعوات الرسل منها لم يطبقها اليهود للأسف نعم دعا حتى هذه الدعوة المثالية في في اليهودية إلى الرحمة والعدالة والحب موجودة في دعوات الرسل وفي أدبيات الرسل ما ورد عنهم من أقوال ومن كتب من أسفار هذه دون شك أن المسيح أن المسيح أن عيسى هو نتاج وتراث يهودي كان موجودا وهو كان يهودي أصلاً، فأكيد أنه طلع على هذا التراث وقبس منه واقتبس منه أشياء، فهو يعني قرنا قرناه بنبوته فهو سلسلة للأنبياء السابقين من بني إسرائيل، دعسيما ك يعني ورد بصريح الإنجيل أنه جاءت ما جئت إلا للخلاف الظلم من بني إسرائيل. فراض ضال يريد يعني ضلة الطريق يريد أن يعيدها إلى جادة الصال إلى جادة الطريق إلى الهداي. أيضا ما يمكن أن نشير إليه الحياة الشرقية المسيحية يعني تعقدت فيما بعد لم لم تبقى دعوة بسيطة كما كان المسيح عليه السلام رجل بسيط يجمع الناس ويلقي عليهم مواعب لا تعقدت دخلت فيها يعني معادلات ومؤثرات عجيبة خاصة لما تعاملت مع المؤثر الروماني من الحياة الشرقية اقتبست المسيحية الفنون والرسوم التي ازدالت بها الكنائس كما اقتبست استعمال الفسيفساء والصور والبخور والأنغام هذه يعني كانت حافلة الحياة الشرقية بهذه الأمور فالذي يلاحظ الجهد الذي تبذله الكنيسة الكنائس أدخلت لأول مرة هذا الاعتناء كما كان يعتنى بالمعابد الوثنية أصبح هناك اعتناء بالكنائس وبالبهرجة وبال... التي يقومون بها أصبحت شرطا ضروريا الرسوم وما وال... يسمى الأيقونات والقناديل والشموع وغير ذلك من المستلزمات أصبحت جزءا من الشعائر المسيحية أما من الحياة الرومانية فونحن نعلم أن المسيحية كما يعبر عنها القاضي عبد الجبار قد ترومت حينما دخلت إلى روما يعني أصابها الكثير أو أخذت الكثير من العقائد الوثنية الرومانية حتى الأفكار الفلسفية الأدريقية نحن الآن ننقل وجهة نظر بعض المفكرين الغربيين ومنهم بيري اللي هو صاحب هذا النص الذي ترونه في الملزمة عنده كتاب اسمه The Religion of World يعني of world of The Religion of World أو أديان العالم هو منه هذا النص الموجود كمفكر غربي ينظر للمسيحية فهم يرون يعني عن طريق الرومان حتى دخلت أفكار إغريقية من أمثال الكلمة أن يعني كون أن الكلمة هي ترادف الإله عند الإغريق اللوغوس فأصبح المسيح هو الكلمة بمعنى أن الكلمات لا تفنى فهو فهو الإله أيضاً. لوجوس دخل الكلمة بالمفهوم الشرقي أو المفهوم الإسلامي غير الكلمة اللي هي بالمعنى الإغريقي. حتى الأقانيم الثلاثة اللي هو كل أقنوم هو جوهر هي ليست الصفات الموجودة كما نعبر عنها صفات الإلهية، إنما هي مبادئ أولى. بمعنى يعني قد تكون لها من المقام ما للاله نفسه فهذه افكار اغريقيه من الحياه الرومانيه دخلت كثير النظم التي اقتبستها لتوزيع السلطات نظم توزيع السلطة عند الرومان سنرى سنراها فيما بعد هي نفسها أصبح تنظيمات رجال الكنيسة وطبقاتها قد أصحاب النزعة النقدية التاريخية عند الغربيين يدققون كثيرا فيما ورد في من مأثورات مسيحية فيقولون مثلا أن ليس من المقطوع به أن عيسى شخص تاريخي بل يرون أن ذلك مجرد احتمال أيضا يرون أن التاريخ الميلادي لم يبدأ من ميلاد المسيح كما هو الآن بل يعني ولد في عهد الإمبراطور الروماني أغسطس الذي سمي به أحد الأشهر شهر أغسطس أو آب عندنا قبل التاريخ الميلادي بأربع سنوات فهناك اختلاف حتى في ميلاد المسيح. ونحن نعلم أن الكنائس الشرقية تحتفل في بميلاد المسيح يوم سبعة كانون الثاني أو يناير تحتفل بميلاد المسيح وليس يوم خمسة وعشرين ديسمبر الذي تحتفل به الكنائس الغربية. فهناك فهناك اختلاف على ميلاد المسيح يصل ما يقرب يعني ذولا في في شهر واحد من شهر الأول من السنة الميلادية وهؤلاء في الشهر الأخير من السنة الميلادية هذا معروف رغم أنهم قد يرجعون ذلك إلى فروق توقيتية حصلت في التقويم الجريجوري فوجد أن يعني فوارق دقيقة دقائق أصبحت أيام حينما حسب السنين ورجعت قب إلى ما يقرب من مئات السنين على أي حال فهناك يعني هذا الذي يقوله المفكرون الغربيون قد يكون له مدخل في أن ميلاد المسيح هو قبل أربع سنوات من التاريخ المعلن. <تصفيق> هم يحاولون أن يجدوا بعض المداخل إلى شخصية المسيح فيرون أنه طاف خارج فلسطين ليس في البلدان الشرقية بل يقولون أنه طاف حتى بأوروبا وجهة نظر على كل حال و في سن الثلاثين بدأت تختمر الأفكار في ذهنه وبعد أن ألقي القبض على يوحنا المعمدان وأعدم أصبح الجو مهيئا للسيد المسيح لكي يعلن دعوته يقولون أن أن المسيح بنى تعاليمه على الثقافات اليهودية القديمة والمعاصره له يعني نحن نأخذ كلام هؤلاء بتحفظ على أي حال لأنهم مفكرون علمانيون وينظرون للشخصيات الدينية نظرتهم إلى أي شخصية عادية ليس لها تلك الهالة القدسية أو لها ذلك الاتصال الروحي بالله أو يعني فكرة الوحي حتى تجدها أيضا غائمة أو غامضة أو حتى غائبة عندهم يعني لا يشير مثل هذا بيري في هذا النص المنقول بأن المسيح يعني تلقى وحيا أو كانت له رسالة إنما هو وجد الجو خلا له الجو بعد يوحنا المعمدان وبدأ دون شك المسيح هو قال أنه جئت للخراف الظالم من بني إسرائيل كانت دعوته إلى بني إسرائيل لكن هو يقول فلا يبعد أن يكون تعليمه فيها من الثقافات اليهودية من ما ورد توراة مثلا. لكن أن يكون المسيح هو نفسه بنى تعاليمه على الثقافة اليهودية والمعاصرة له أي ثقافة يقصد هنالك تورات حقيقية هي التي بنى عليها تعاليمه المسيح لكن ليس ما كان يقول به الفريسيون والكتب وغيرهم من هذا هو بالعكس وحارب الاتجاهات المنحرفة الفرق اليهودية حاربها كما لاحظنا بقوة وبعنف أما المعاصر له فماذا فما يقصد بالمعاصر له الرومان الثقافة الرومانية كان المسيح على الضد منها لأنها ثقافة وثنية هذا دون شك يقول الجديد الذي جاء به المسيح هو أنه كان يتكلم كإنسان في يده نفوذ أكثر من أن, يكون أن يقنع أن يكون مفسرا وشارحا واستطاع بفصاحته أن يجذب له كثيرا من الأتبع أي نفوذ لم يكن في يد المسيح عليه السلام نفوذ إلا النفوذ المعنوي هو قوة العقيدة بالعكس كان هو إنسان مغلوب على مستضعف هو فرد يواجه يواجه مجتمع كل معادله كل الذين استطاعوا من تلامذته مائتناعش أحدهم خانه والآخر بطرس تنكر له وقال لا أعرفه فااا أي نفوذ أن أكثر بالعكس هو لم يكن له ذلك النفوذ أو السلطان الا اللهم سلطان معنوي وليس الامر امر فصاحه فقط انما هو امر المنطقي وقوه الحق الذي كان يصدع بها المسيح اذهان الناس لاننا يجب ان تلاحظوا هنا هذا النص هو من كتاب بيري اللي هو العالم فهو هذا نظرة اللي كما عبرنا عنه نظرة المفكرين الغربيين للمسيح والمسيحية هذه نظره فيها شيء كثير من الجانب العلماني ينظرون إلى الشخصيات التاريخية كما ينظرون إلى أي حاكم أو أي شخصية معنوية أو أي فيلسوف أو أي أديب يقول أن المسيح لم يدعي أنه المسيح المنتظر أن عيسى لم يدعي أنه المسيح المنتظر إنما كان ينتظره اليهود كانوا يسمونه المشيحة كانوا ينتظرون مجيء المسيح ولكن يقول أتباعه هم الذين اعتبروه هو المسيح يعني منحوه هذا اللقب نادى المسيح عليه السلام بعالم جديد خالي من البؤس والشقاء وخالي من كل مظاهر التسلط ومظاهر مظاهر الانحراف ولم يخضع كما يذهب صاحب النص للأعراف والعادات ولا للقانون المطبق، فأثار غضب طبقات العليا الحاكمه لليهود أو طبقات العليا لليهودية وقدم للمحاكمة بتهمة ملفقة عن أنه خائن سياسي. وحتى هذا الحاكم يعني كان يريد أن يخفف الحكم أو أن يعفو وجد الأدلة غير كافية لإدانة المسيح لكن حتى يقال أنه حاول أن يخرجه بطريقة معينة يمكن نذكر هذه الرواية أنه كان هنالك شخصان محكومان بالإعدام. بمناسبة أحد الأعياد، يعني أحدهم متهم بتهمة جنائية مجرم عادي، والآخر هو المسيح وهو لا ليس له أي جريمة. فالحاكم الروماني قالهم يمكن أن أعفو عن أحد الرجلين بمناسبة عيد من الأعياد هو يعفو عن أحد المحكومين بالإعدام لا يُعدم مثلاً يُحَوّل يُخرّف الحكم، فصاحوا أعفو عن الثاني. ليس على المسيح صاح اليهود أصدر العفو عن الثاني وقتل هذا ودمه في رقابنا ورقاب أبنائنا يعني حتى الرومان كان أكثر شفقة من اليهود بعد صلب المسيح كما تذهب الرواية المسيحية يعني حسب ما يرى هذا الكاتب المفكر الغربي أو الكاتب الغربي أنه ذاب أتباعه وفي السنوات التالية لم يعد يسمع أحد بعيسى ولا بأتباعه ولكن بعد ذلك كانت يعني المسيحية بدأت تظهر من جديد وخذوا صورة أخرى سنكمل ذلك إن شاء الله في المحاضره القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته